كوكب ا ل و ل ه د ي محتاجين ان احنا نتخلق ا ن بالخلق الجميل الموجود ل ي فيه كلنا محتاجين له بلا استثناء رجال ونساء و ص ب ي ة وشيوخ الكل محتاج لهذا الخلق لان الخلق د ه كان من احب الاخلاق الى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا ب س ر ع ة نركب سفينه الفضاء ونطلع حالا على وجه ا ل س ر ع ة الى كوكب الحياء الحياء كله خير كما قال حبيبنا صلى اخوي ل ل عليه وآله ه وسلم أ وحبيبي تعال ى في ع ج ا ل ة س ر ي ع ة نتعرف على سكان الكوكب الجميل د ونعرف ت و أ خ ل ا ق ه م كتعامل إ ز ا ي مع الحياء أ ك ي د حضرتك عارف ومتيقن ومتوقع ه ن اول ي ه في ا ل ل النبي ي قصر ا عنه سيدنا حياء عثمان أو أمر بن خطاب لكن ميزة به عفان م من ا طبعا النبي ن أكتر أي أنه حد صلى الله عليه وسلم عثمان هذه عثمان أو أبو عمر لكن كت أكتر ميزة وسلم الأمة ي يوم ل ل أ ي ا ا م و ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيت أ م ن ا عائشه وكان متكئا كاشفا عن ساقي وجلس مع ا ل نبي صلى الله عليه وسلم و ب ر ض و ا ل نبي ما زال على تلك ا ل ح ا ل ة ما زال م ت ك ئ ا ك ا ش ف ا عن ساقي ش و ي ت ي ن ا س ت أ ذ ن ا ا ل ا ه ن عفا فاذا بنبي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وكانت س ل م و بجوار ه ع ا ئ ش ة ر ض ي ا ل ل ه عنه او دواء و اذا بنبي يجلس و ي س و ي في ا ب ه ويعتدل في جلسه ت ث م ا زال ا ل ع ه من ا فلم ا د خ ر الله و تهدى سماو نبي يسال ه و ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم س ا ع ة م ن ا ل ز م ن ث م انصرف ع ل م ا ن ف أ م و ا عائشة تعجبت ق ا ل ت يا ر س و ل ا ل ل ه دخل ودخل دخل عليك أبو بكر فلم تهتم به ولم تبالي ودخل عليك عمر فلم, عمر فلم تهتم به ولم تبالي فلما دخل بن عفان جلست عمر عثمان عثمان وسويت صيابة بكر أبو به به بن تهتم تهتم قال يا ع ا ئ ش ة ألا أستحي واسمع الكلب الغلية الجميلة واسمع دير قال أنا أ س تعالى ح تستحي الرحمن بيستحي ي سيدنا من منه ملائكة الملائكة نفسهم بيستحي من رجل أكبر الله ث م ن بن عثمان ا رضي ل ه نشوف القصر اللي جنبه م ب ا ش ر ة قصر مين قصر بنت سيد ولد ي آدم بنت سيد بنت ادم ل ل والآخرين صلى الله عليه وسلم أ و ي ن بنت م م ح صلى الله عليه ل و س ورضي الله عنها وأرضاه الحديث الله عنها الذي ذلوها ابو داود دا صحيح داود بسند ان فاول ط م ة دخل عليها النبي صلى الله س ما خادم ومعه دخل م خادم. ومعه ا د م ب ن فاطمة فأول ما دخل عليها كانت ل ب س ة ثياب الثياب دي ترفعها ت ي ي ج تغطي راسه جزء من رجلها بسيط كده يباني تيجد رجلها غط والشهيبان فبقيت قاعده يعني ايه مش ع ا ر ف ة تعمل ايه فاذا ب النبي يبتسم ويقول لا عليك يا بنيتي ل انما عليك يا ب ي ي ت ن هو, هو ابوك وعبدك يعني هو أبوكي اللي النبي عليك يقول فيه الحياة رضي الله عنه في يوم تاني معاك على بتاعك عنه وكانت كنك هو هو الله وارضاه ابوك وغلامك ابوك والغلام السلام فلا حرج امنا او سيدة فاطمة رضي الله عنه سيدة رضي ارضها كانت ك ا ن تعبانه ت وكانت كلام محتاجة خادم د قبل الحديث ل ا وكانت ل ا ن يعني م ح ت ا ج ة خادم يخدمها في البيت ولانها ك ا ن تعبت ت خالص يعني فذهبت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم تطلب وصلت خادم يخدمها وإذا بها أول إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحيت أن تطلب من النبي النبي نها النبي تطلب فسلمت على النبي قال صلى الله عليه خادما وفي س ل لماذا م يا جئت ا ما جاء ط م ة أو بك ا فاطمة قالت جئت أسلم ل جئت ع يوم ك يا ر س ل الله ث انصرفت من ر أخرى ر ة جات ت له ب ي الايام تخش تطلب ت ت خادم عشان منه س ح أن منهم تطلب ت ثم ع و و د راح النبي يصرها هو وعلي بن أبي ط ابي ل ع ل بن أبي طالب نايم و ه ي كمان ن ا ي م ة جنبه ز و ج ت ه ومتغطين بالحاف ل لحد منتصف الجسم ف أ و ل ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام واذا بفاطمه من شده الحياء العجيب صلى ا ل ل عليه ه و آ ل وسلم ه ف ا نشوف مين تاني ساكنين في الكوكب الجميل ذا الكوكب اللي احنا محتاجين ان الخلق بتاعه فعلا ينتشر بين جميع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى الحقيقه ق ص ة اغرب من خ ي ا ل والله انا لما ق ر أ ت هذه ا ل ق ص ة اقسم بالله تعجبت والحديث روى احمد بسند صحيح يعني لولا صحه النقل لأ قلت ان ك ل ا م ده فيه م ب ل غ ه يعني سبحان الله امونا ع ا ئ ش ة انتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم د فلما ن في غرفة عائشة أمينا أ أخبر أنه ن النبي من يموت نبي ي و إلا دفن في نفس النبي م مات مات و ض ع عائشة الذي فيه في ي غرفة ف د في غرفة عائشة مات في فلانا يدفن في نفس فلما دفن المكالي عائشة مات المكان ا ل ن صلى الله عليه وسلم وبعدها ب ف ت ر ة مات أ ب و بكر الصديق فدفن في غ ر ف ة أ م ن ا عائشه ة أيضا بجوار النبي بجوار ا صلى ل ل محمد عليه وسلم ل م ف ايضا جاء الوقت ا ل ذ ا ح ت ر فيه عمر بن ب وكان ب عمر د وفاة أبو بكر أكتر بكر ن ع ش سيون س ونصف بن ح ا الخطاب ل ه عمر بن هو في ب د ا ي ة سكرات الموت يستاذن عمر ا أن ع مع صاحبيه مع النبي ا صلى ل ل عليه وكانت ل وسلم ومع أبي ب ر ل ص د ي ق ق ف ا اعددت كنت أ ع هذا ا لنفسي م ك ا ل ن لكي أ د ف ن ب ج و ا ر أ ب ي وزوجي أ م ا إ ن ي لاوسرن عمر بهذا الموضع يعني ن أ انا م ب ب الإيثار أنا س أ و س ر عمر بانه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بقى بقى فكنت أ ج ل س في بيتي قبل ذلك يعني سيابة لبس لبس البيت يعني قالت فلما دفن عمر من دفن متخففة فلما قالت فواللهي لبس لبس ما دخلت بيتي إ ل ا م ش د و د ة علي ثيابي حياء من عمر يا الله يا الله وحده ب تقول أ ن ا قاعده في البيت ورجل غريب اللي هو عمر بن الخطاب مدفون تحت ا ل أ ر ض وميت أ ن ا ب س ت ح ي منه إ ن أ ن اقعد في بيتي بلبس البيت ولا تعليق أنا مش لقي كلام معلق الصراحة سبحان الله أنا سبحان بيه مش يا امنا ع ا ئ ش ة تعالي شوف النهارده احوال بعض المسلمات ولا حول ولا قوه ولا بول بعض المسلمات اللي بيمشوا في الشارع بالستريتش واللي جيبة واللي واللي مش في ومناظر سبحانه أمك عائشة، امنا جميعا عائشه رضي الله عنه ارضاه من ق م ة حيائها ب تقول كنت ب س ت ح ي ان أنا اقعد في بيتي بلبس البيت،, البيت حياء من عمر رضي الله عنه وارضاه و قصر ت ن كان ي في الكوكب موجود د قصر قصر الصالح غريب الرجل كان كان جدا جدا كان قصر بنت الرجل الصالح من مديان هو طبعا ماهوش سيدنا شعيب ما اللي جوز بنت ه س ي د ن السيدنا موسى ا لا طبعا لان اللي فيه كان ن و و ا ت ط ل ة ج ا ما ب ي س ي د ن شعيب و موسى ا سيدنا بين م عليه وعلى وعلى عن عليه عليه زعاء أفضل الصلاة والتسليم خد بالك قال جل وعلا عن موسى عليه السلام ولما الناس قال قالت لا نبينا مديا يسكون امرأتين نسقي حتى يصدر دونهم موسى ورد وجد ووجد تذودان حتى من من بقما ماء ما أمة أخذ خد فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت الي من خير فقير فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء الله كأنها الأرض كلها حياء ومشى عليه تمشي على استحياء قالت إن أبي شو بقى حتى لا يتصرب الريبة إلى قلب سيدنا اتجاه الفتاة ما قالت أنا عايزاك عشان تروحا قالت عليه على إلى قلب لهش على طول له إن أبي يدعوك ليجزيك ما سقيت لنا يدعوك أبي أبي إن إن فرشة يتصرب أجر ومشى تمشي شو حتى موسى ما بقى سقيت ده هذه فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل باختصار لسيدنا موسى لقى الرجاله واقفين عمالين بياخدوا ميه من البير علشان يعبوا الميه ا ا لاغراضهم وشربهم ي ويلا ولو سمحت ملالي ولو سمحت يعمل أبدا ما بيختلطوش ق بقى و و ولو ولو خدوش ل بالرجال فلما انتهى الرجال ل ش فرصة أبدا ب انتهى ما ما ا سمحت سمحت إ ن البنتين واقفين ف أ ف ل و ا البير بصخره كبيره جدا ضخمه والخط ده يطبق على ا ل أ م ر الجسيم اللي خ ل ي ك و ت خ ر ج ا ل له لا و ا يعني نسق ح تخرجوا ى يزر رعا إحنا ما ن ب ت ا ش ب ر ا ل السبب لو رجل السن لكن رجل السن لهما تولى إلى الظل على طول في ساعتها وهما بقى مشوا. البنتين لأبوهم س يسقب نفسه فسقى ساعتها سيد نموس ب ب وأبونا كبير أبونا أبونا كبير خروجنا شيخهم خروجنا صغير يقدر ومريض راحوا هو وهم مشوا يحاكوا يجي أن كان كان معرفوش في في في سيد هم أنه ثم من قصة بقى قالوا له حصل كذا كذا كذا فالرجل حس انه و يعني قال يمكن يكون رجل غريب ولا غيره طب يروح يا بنتي يبعثيه يقوله ادعوك ن ابي ي ليجزيك اجره وما سقيت لنا جاءت جات ت ما ش ي على س استحياء ت ح ي ا ء على ق م ة في ا ل ح ي ا طبعا لما رجاء ت لنا ب بعد له يا ابا و ه كده له تستأجرهم قالت يا خير س يساعده ت ت كتير ومحتاج أ ج الرجل ر مزارع كبيرة كبير القوي امين لان هو الرجل كان عنده يعني مزارع كبيرة وعنده اغنام هو وعنده يعني نوايا عنده حد ق ا ل ت ه ي أ ب ت س ت أ ج ر و ا ن خ ي ر من ا س ت أ ج ر ت ا ل ق و ي ا ل أ م ي ن ا ل لهم و ا أ د ر ا ك ب ق و ا ت ي قالت حمل حجران ل و ع ل ى ا ل ب ئ ر لا ي ح م ل إ ل ا ع ش ه من الرجال ا و ك و ا ء ق ا ل و ما أ د ر ا ك ب أ م ا ن ا ت ي قالت لما أ ر د ت أ ن أ س ي ر أ م ا م ه ل أ د ل ه على البيت قال لا بل سيري خلفي حتى لا ينكشف شيء م ن ك و ح ذ ف ي لي ب ا ل ح ص ا ويم نتن وسحتى أ ع ل م أ ي ن بيتك سبحان الله كان لها ق ص ر جميل جدا هذه ا ل ف ت ا ة في كوكب ا ل ح ي ا ة لكن المفاجئه أ ة ب انك تلاقي ان في قصور ج م ي ل ة وما شاء الله في غ ا ي ة البهاء و ا ل ر و ع ة والجمال في كوكب ا ل ح ي ا ة اول قصر في الكوكب د و ت من قصور الانبياء لسيدنا ادم عليه السلام أ ج ب ن النبي ص الجنة صلى الله عليه وسلم أخبر اننا ح ن يوم ل ي ا م سنحشر على صورة أبينا آدم سوره ت ن ا ا السماء ما ع ع في فيش حد قصير عنده مشكلة. ما فيش حد د ن مشكلة م ا ف ي ش حد واحد طويلة فطول و لا كل س ت ن ر ا ع ادم في ي السماء كان ن ا آ د ستون ذراعا في السماء وكان كثير الشعر. فلما عصى ربه عز وجل وأكل وجل كثير تلك الأكل الشعر فلما الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها اللي من عن ربه عصى عز عز حصل؟ إيه ن ك ش فقال ت عورته عورته ت له اول مرة يطلع على ل وهو ع مرة ففر يجري وهو بيجري كان ت به شجرة و لها ارسلني ي ارسلني ي قالت لست مرسلتك فناداه المولى عز جل وقال له امني تفر يا ادم فقال بفر وخليفت ادم عليه السلام يا ربي الا استحيك عليه لاني عملت معصية أمرت وكلت من الشجرة غزب عن كلت ديت معصية امرت من منسيت ربي يا ربي الشجرة غزب انا عن من فسامحني ياربي فانا بجري وبفر انا حياء منك ياربي ودا كان اجمل حياء ق د م ة في أ و ل صوره ب ش ر ي ة جاءت على هذا ا ل كوكب على كوكب ا ل أ ر ض فكان له هذا القصر العظيم في كوكب الحياء أن موسى عليه ان ل ل تعالوا س ا م الآية الأول الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين موسى ن ا لا تكونوا كالذين آذوا و م فبرأه الله مما قالوا وكان عليه ن د ا ل ه و ج السلام ر في هذه ا آ ي عليه ة أن موسى ل ل س ا كان م أقبر الحبيب محمد صلى الله ا صلى عليه وسلم محمد ك حيا ستيرا لا ينكشف شيء من جلده أ ب د ا حياء لا ي م كان ن أ ب د ً يكشف أي جزء م جسمه أبداً كان عنده حياء شديد جدا ً سيد موسى عليه نبينا وعالى فبنوا اسرائيل كان عندهم ه هذا جائزاً في شرعهم طبعاً هذا يجوزه أنهم عندهم أنهم عند نهر عليه م أمام يكتموا جميعاً موسى السلام رغم وكان كانوا يغتسرون أو أو وحر أو ويغتسروا جائزاً طبعاً لا شرعنا عراطاً عادي جداً حاجة عراطاً هذا عند عند عند أن كان جائزاً في في في بحيرة أي سيد ي ش بعض ع ت إ ل ا أ ن سيدنا موسى حياء منه كان لا يظهر شيئا من جسدي وكان لما ع و ز ي خ ت س ل كان يروح ي خ ت س ل في مكان تاني خالص لوحده ففي يوم من ا ل أ ي ا م بنوا اسرائيل ج ت م ع و ا و ب ي خ ت س ر و ا هم بيتهموا سيدنا موسى انه ب ه ع ي ب إ م ا ب ر س أ و إ م ا ع ي ب م ع ي ن و ك ل و ا ح د ب ق ى ت ح ل ل في ع ي ب في جسد سيدنا موسى عشان ك د ه ما بيكشفش جسمه أ ب د ا و ع ا ه تهه م و ت موسى ف جدا لاتكونوا كالذين اذى موسى اذو بيتهموا لو شعتي ط ل ع و ا ع ل ي ه منهم من قلن ا إ ه عنده بارس منهم من قلن ا عنده مشارف ان ت ف ا خ ي جسمه ز ء من ج ومنهم و منهم المم ه ف سيدنا موسى راح ان تسل وحيد ا في مكان بعيد العمدل الثويل سيدنا موسى ترك اللبس ت ا ع ل ى حجر ونزل يوم بعد ما اغتسل خد ا ل ل ب س و إ ذ ا ب ا ل ح ج ر ي ج ر ي البخاري وموسى إ ذ ا بالحجر يجري و عليه السلام أ م س ك عصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني هات التوب الحجر فظل الحجر يجري إ ل ى أ ن وصل إ ل ى المكان الذي يغتسل فيه بني إ س ر ا ئ ي ل ركز معايا الحجر بيجري وسيدنا موسى ب يجري وراه عريان لانه طالع من الميه ا فمش لابس ح ا ل خالص فطلع يجري والحجر ووصل انه جري قدام بني, بني اسرائيل فمر موسى عليه السلام عاريا امام بني اسرائيل ف ر أ و ه وعلموا انه ليس به اي عيب في جسده ولذا قال جل وعلا فبرأه بقى كوكب الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عليه مما قالوا وكان الصلاة والسلام لكن بقى اعظم عند أعظم قصر في هذا ا ل ك و ك ك ب ا ل ع ا د ة و ع ن ف ض ل نقولها طول الثلاثين ح ل ق ة بفضل الله ان أ ع ظ م قصر في كل كوكب هو أ ص ر حبيبنا و ش ف ع ن ا و س د ن ا وتجرفنا صلى وصفه الصعيحين صلى الله عليه وآله وسلم النبي كما وصفه أبو سعيد الخضري كما في قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خضرها. الله أكبر. عارف الفتاة اللي اطلعت على كما كما كان حياء خضرها عارف عمرها ما سعيد في في أبو من أكبر أشد رجال ع ا ر فكان البنت اللي لعمرها شافت رجالة ولا شافوها رجالة حياءها عامل ازاي شفت ي م ن لو ش ف شافت ت رجل او شافت شاب ي م ك يغمى ي ع ل ه النبي فكان ا اشد حياء من العذراء في خدرها الله اكبر يا سلام على حبيبنا عليه سلام وسلم على صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم أن امرأة جاءت إلى بيت وكان الله الله فتألت اغتسر حيضاتي أ ن ا كنت حائضا وكيف ا خلاص انتهى انتهت فترة البريوت الحائض ل لله ح م د فترة أو أ ت ط ه ر أ و كيف أ غ ت س ل من حيضتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ف ر ص ة م م س ك ة حته قماشه او قطنه الرائحة、الكريهة. فقالت ا ل م ر أ ة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أ ت ت ب ع أ ث ر الدم ف إ ذ ا بالنبي من ش د ة حياء يرفع ثوبه على عينه ويقول سبحان الله تطهري سبحان الله تطهري فعلمت أ م ن ا ع ا ئ ش ة مقصوده النبي صلى الله عليه وسلم س ج ذ ب ت ه ا و أ خ ذ ت ه ا وقالت لها افعلي كذا وكذا تتبعي بها أ ث ر الدم يا سبحان الله مجرد سؤال من و ا ح د ة ب تسال النبي كيف اتطهر ومجرد انه قال لا افعلي كذا فبتقول له ازاي, مجرد كلمة ازاي حطي طوبه على وشه وقال سبحان الله تطهري سبحان الله تطهري حديث حبيبنا حضراتكم بخاري ايضا عليه عارفين في ليلة روال فرضت الاسراء وسلم الصلاوات والمعنج من فوق مالك ابن ان الله طبعا ان الخمس صلى سبع عن صعصعة من سماوات وهذا لعظم قدر الصناع عند المولى عز وجل سبحان الله فلما فرضت الصلاه ب ل ك فعاد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى نبي الله موسى فقال له موسى عليه السلام كم فرض الله عليك وعلى أ م ت ك من محمد وسلم الصلاة يا محمد صلى الله صلى عليه وسلم؟ قال خمسين صلاه خبالك هم كانوا الاول أ ل كم ص ا تخيل ر كام ل الناس اللي ه ا ر ا ت صلاه بس تخيل لو كانوا、خمسين. يعني أ كانوا وتصلي أخذ بالك أما تلاقي لإيه التصلاة فأما ما كنتش هتشوف أي حاجة من مصالح الدنيا أبدا خمسين صلاه ة فقال ل موسى السلام عليه عل إني سال ربك التخفيف اطلع لربنا تاني واطلب منه جل وعلا ان يخفف عنك من عدد ا ل ص ل ا ة فرجع النبي من موسى عليه السلام الى ربه جل وعلا و س أ ل ربه عز وجل ان يخفف عن امته فربنا سبحانه وتعالى اسقط عنهم ايه خمس صلاة. بقوا خمسه صلاة لا خمسة سيد صلاه ل قال له جل وعلا هي خمس صلوات ب أ ج ر خمسين ص ل ا ة إ ن ه لا يبدل القول لديه خلص أ ن ا خليها عليكم خمس ص ل و ا ت بس و ب أ ج ر الخمسين صلاه اللي ن انا فرطها عليكم. فنزل نبينا محمد صلى حبيب... إلى... إلى عليه موسى السلام خمس وقال صلوات عليه جعلها له لقد ف س موسى ي د ن ا قال له ب ر ض و أ م ت ك ل ا تطيق ع إ ل ى ربك فسأله ف ل ا ت خ ي ف قال لقد سألت ربي حتى استحييت شوف سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم بيقول له أ ن ا س أ ل ت ربنا لحد ما أ ن ا نفسك كثفت خلاص أ ن انا ما م أدرش أكثر أطلب كده ن الله يا ج ما ع ة ا ل الحياة, الحياة وما أجمل الحياة ح ي ا وما ة ر ب ن يرزقنا كان ا إياكم الحياة الحياة كان خلق م ش ت ر ك بين كل اطلب ل خلق جاء به النبي أ ن كانش ب به ي ا ما جاء ء محمد ق ف ا ن ي صلى اكتر ل ل عليه وسلم ه وده ا العدل والوفاء ا ا ن من ومن قمة قمة ل ع ا ا ف ب ل ج من ي ل إ ما قال كده وقال انما بعثت م م لاتمم, لأتمم أ ق مش أنا بس اللي بس ب ج مكارم الاخلاق أ خ ل ق من وسلم وسلم عبل النبي صلى الله قال الله كما يعني معنى ذلك ان الحياء ده كان موجود ومتوارث من ا م سيدنا ادم عليه السلام الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام و إ ن هذا كان يتوارثه الناس جيلا بعد جيل الكل ي ق و ل ن ن ب ي ا ك ل م ن ا عن ا ل ح ي ا ة و ا ل ج ي ل ل ا ب ع ض يقول كلمنا عن ا ل ح ي ا ة إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام النبوه ة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما、شئت. تعال لم أخي أ وحبيبي نشوف تستحي شئت سريعة في عجلة د الاولى ن ب ي ك ن أنه يعلمنا حريص الحياة جدا جدا على كلق أ ن يأمرنا ه ا ب ح ي ا قال ة ل ص الله بالك الألفاظ الحديث الحياة والحديث روما عليه وسلم كله ده خير وخب مسلم من الحياء لا خير كله كل أ ن و ع ا ل ح ي ا خ ي ر الا ل ه أكبر و ق ل صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا يأتي بخير والحديث في وقال ا الصيحين ل ح د ي في ث و صلى الله عليه وسلم كما التلميذي إلا إلا الإيمان عند بسدن صحيح ب ع اعلى وستون أو د ا وسبعون ا ا لا إله إلا الله. وأدناها إماطة شعب ة من الايمان إ ي م ن ا الله يا ج ع ة الخير لولا إ ا لا ح ي خلق مهم ج د اله ما كانش ا ن ب ي ذ ك ر ك الا ن النبي الإيمان هو النبي بيقول إيه إله لا بيقول أعلى شعب لا إله إلا الله وكان د الأذى عن الطريق ممكن نقول إ ي ه وما بينهم وبين بعض حوالي سبعين ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن لكن قال لا قال وخفض ا الحياء والحياء شعبه ة من الإيمان قال ا صلى ل ل عليه ل و س من كما ع د الايمان ح ك م بسند ص ح ح الحياء والإيمان خبالك وركز معايا إن إ ا ل ي و خب بالك بتنظل بعض معايا الحياء والإيمان قرنا جميعا اللي بتنضل مع بعض مش هيفترقوا أبدا إن الحياء والإيمان قرنا وركز مع مش جميعا إن إن ف إ ذ اخر رفع رفع أحدهما ا ل آ لو ل ضاع ا ح ي ا د ي ي الإيمان ع و ل و ض ا ه الترمذي ا بعض, ما بعض أبداً. آخر حديث ان حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من استحي ل ل الحياء ه حق ا من من الله حق الحياء فليحفظ ا ل ر أ س وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن اراد ا ل آ خ ر ه ترك زينه الحياه الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء اخي و وحبيبي رغم أن ان انا بكلم حضرتك عن الحياء إن لكن في امور في, حياة الناس في حياتنا العامه ر ب ن ا يا يتوب رب ع ل ى كل بنات المسلمين ل بنات ا ف ت ا ة ا ل ل ي خ ا ر ج ة من بيتها م ت ب ر ج ة م ت ز ي ن ة م ت ع ط ر ة ل ب س ه لبس ض ي ة او ل ب س ه جيبه ق ص ي ر ة او ل ب س ه لبس يبين جسمها وبعدين فجأة تلاقي شاب ب يبص لها فتحاول يعني تمط الجيبه لتحت عشان بس تغط نفسها ظنا منها ان ده من الحياه فهذا ليس من الحياه لان لو كان في حياه كتير تغط جسمها اصلا من الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مسلم عند صمفان من اهل النار لم أ ر ه م ا وذكر نبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن ك أ س ن م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة لا يدخلن ا ل ج ن ة ولا يجدن ر ي ح ا ا ولكن إ ن ل ا ي و ج د ا ل م س ي ر ة ك ذ ا وكذا أ خ ت ا ل ف ا ض ل ة ف ل ي س من ح ق ئ ل ن إن ن ت تخرجي سدري ا ن و كريان ع وجسمك كريان ولما حد يبصرك ت ظ ه ر نفسك ن إن أ ن ت خغول ة جدا و م ك س و ف ة جدا وتحول ا ن أ ن ت تداري ا ل ح ت ة ا ل ل ي ب ص س ع ل ي ه ا طب ممن ا ا ل حياء ننتي إن أ تغطي نفسك أ ص ل ا ر ب ن ا ي ب ا ر ف ي ا م رب ك ر العالمين ل ي س من ا ل ح ي ا ة أ ي ض ا إ ن رجل يقابل ا م ر ا ة أ ج ن ب ي ه فتمد يديها ف ي ق والله ل و ك س ف ت فسلمت عليها حياء و ا ل ن ب يصلي ى الله ل ع ه وسلم في ب ا ع ة النساء ه ا ت ي م ر أ ة وقالت أ م د د يدك يا رسول الله ف ا ل أ ب ي ا ك فوضع النبي ي د ه خلفه ظ ر يو قال إ ن ي لا أ ص ا ف ح النساء و أ م و ن عيشه تقول كما فصحيح ي ا ل فلا والله ما مست يد رسول الله ي د ا م رات أ ة ل ح ل ل ه لا في ب ا ع ة ولا في غيرها و د ه ح ب ي ب ن ا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آ د م يا جماعه ة ما ح د ش يقولي الله طب د هو ه النبي لو, لو سلم على و ا ح د ة هل النبي ممكن يفتن حاشا لله سيد ولد ادم صلى النبي ل عليه وسلم ل ه ا ب اولى ل لنا كالأب لأو يعني كالأب ن س ب ة م النبي ل أ بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه م امهاتهم ولكن النبي هذا ا لو ر سلم على امراه ة ل كذلك ق ط ليس من الحياء يروح يشهد ر و ح ي ش ه ا د ة زور على رجل مسلم أ و حتى على رجل غير مسلم علشان اللي طلط بينه يشهد شهادة زور واحد عزيز عليه فتكسف منه. واحد بيقوله انت وصحبة وعشة عمري عايزك على رجل وتقوله نعمل جماعة اللي طلط بقوله الله الراجل وتقوله ليس الحياة ليس الحياة يشهد شهادة مش شهادة هتخش تشهد شهادة واحد واحد انت كذا وكذا ان انت هذا ليس من الحياة. أمور في حياتنا يا بينه منه من منه من احنا بنظرنا حبيبي وأخوي وصحبي يبقى فيك في تفتير كتيرة في طب ده زور زور وتروح زور أمور فتكسف تكسف ان البنت تخرج متبارجه وتحاول تداري نفسها إن ل والجن ثم إذا أردت أن تكتب عليه ورقة لضمان الحقوق تقول إيه؟ والله لأ ا اذا اردت ان ايه يا خصانة حياء ن منه عندي س كسفت ورقة ثم ده تكتب إ ذ ا تدينتم بدين إ ل ى أ ج ل المسمم فاكتبوه ده امر أ م ر ان أ ن ت تكتب ليه ممكن أ ن اموت أ ممكن انت تموت أن أنت تضيع اولادك ل ح ق ق أ و يروح حقهم لا أ خ و ي وحبيبي اكتبوا الدين بفضل الله حتى الحاجة حاجة الحياة للتاني يستطيع إذا يأخذ يأخذها جاء الشيطان الأمر لا يسول ليس في يوم أنه ممكن أن من آخر ان انت تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس اخوي وحبيبي تعال نرجع من كوكب الحياء لكوكب الارض مره ة تانية عشان بكرة نلتقي عشان ان شاء ل ل ونروح رحلة تانيه ة تانية لكوكب اللهم وبحمدك. أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك وصلى الله على وعلى وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك وبحمدك استغفرك احبكم ك واتوب وصحبه ورحمة و نبينا ب انت ت اشهد ان ريه في محمد